وَكَانَ عَبَدًا شَفُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُ النَّفْيُ فِي الْأَرْضِ بَرْوَتَيْنِ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكروة عليهم وأمددناكم بأموالهم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 وَلِيَتَبَّرَّمُوا مَا عَلَوْهُ تَذْكِيراً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنَّ الْعُدْوَ نَدَنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّ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 وكل شيء فصلناه تفصيلاً وكل إنسان أجزم له طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه من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 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا نتر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح فكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نساء لمن نريد ثم جعلنا جعلنا له جهنم يصلاها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نمدها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 وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّ مَا يَدَّعُونَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ضلهما جل حذل من الرحمه وقول الله رحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تقولوا صالحين فإن كان للأوابين غفورا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى وَبَنَ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ مُبْتَغًا لِرَحْمَةٍ ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده ضيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املا ان نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء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 حتى يبلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالكصطاس المستقيم ذلك خير ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تنشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال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 البنين واتخذ من الملائكة انافا إنكم لتقولون قولا عظيما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 يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم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 إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً فضربوا لك الأمخال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما في صدوركم فسيقولون من يعيدنا فأولم الذي يفطركم أول مرة فسينغطون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً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 سَقَالَ أَسْجُودُ لِمَنْ خَلَقَ تَطْوِنَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كُرْغَمْتَ عَلَيْهِ لَإِنْ أَخَرْتَنِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا أَحْتَنِيكَ نَدْرِيَهُ إلَّا قَلِيلًا قَالَ ذَهَبَ فَمَا تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ جَهَنَّمَ ما جزاؤكم جزاء مفوراً واستفزز ما من استطعت منهم بصوتك وأجلد عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعذو الشيطان إلا غل. وليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضرغ في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البن يعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانبا المن أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أمأمنتم أن يخصفكم اعيدكم فيه توره اخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وَإِذَا لاتخذوك خليلا ولولا أنت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 لا فك إلا قليلا سُنَّتَمْنَ قَدْ أُرْسَلَ لَقَبَلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلَ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 الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلتي فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الغروح قل الغروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن إنا لنتبع النبي الذي أوحى إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرة قل إن جتمعت الإنس والجن على أي يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا ولو قد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثلي فأبا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 حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا وسولا وما منع الناس أيضا شَرَبَ وَسُلَا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا وَسُلَامًا قُل بصير البصير ومن يهدي الله فهو المُهتدي وَمَن يضل فلا تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على أوجههم عمياء وبكم وصمم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، وقالوا، وقالوا أذا كن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 لَزَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي وإني لأظنك يا فرعون مفتورا فأراد أن يستخزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِنَّاً بِكُلِّ لَفِيفَ وَبِالْحَقِّ أَنزَلَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَتْ وَمَا أُوصَلَ لَكَ إلَّا مُبَشِّرَةً وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقَنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَىٰ وَنَزَّلَهُ التَّزِيلَ قُلْ أَمْنُ بِهِ أَوْ لا تُمْنُونَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ